بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المتثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقون أذارك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسيئ درني ومن خلقت وحيدة وجعلت له ما لم ممدودة وبنى شهودا ومهدت له تميدا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 ثم عبسوا بشر ثم أذبروا واستكبر فقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْذِي إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقْطٌ وَمَا أَجْرَكَ مَا سَقْطَ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 يَسْتَنقِلُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا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 وما هي إلا ذكرى للبشر كاللا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسخر إنها لأحد الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر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 إنه تذكر فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة